بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تَبْتَغِي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس وَالْحِجَارَةُ عليها مَلَائِكَةٌ غلاظ شداد عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون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 عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عنكم سَيِّئَاتِكُمْ ويدخلكم جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِ اللَّهُ النبي أَوَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ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 وضرب الله مثلا للذين آمَنُوا مرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أَحْصَنَتْ فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين صدق الله العظيم